هل أنت تصلي أم تقيم الصلاة؟ في, فرق, في فرق, فرق بين من يصلي وبين يقيم الصلاة. الله تعالى في القرآن لا يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا لا لا ما في آية كذا ولا يقول والذين يصلون ويؤتون الزكاة ما في آية كذا يقول يا أيها الذين آمنوا إيش أقيم الصلاة ويقيم الصلاة وأقام الصلاة إذا المسألة إقامة ليست المسألة تقيمها كما تريد بل كما يريد الله. أنا أعطيكم مثالا نفرض يا شباب أنه دخل علينا وقت الحج وعندنا واحد وصل عمره إلى خمسين سنة وعنده مال كثير وقوة في بدنه ولا حج قلنا له يا فلان لها لماذا لا تحج؟ قال يا أخي متى الحج قلنا الحج في شهر ذي الحجة إذا جاء ذو الحجة تذهب وتحد قال يا أخي لكن ذو الحجة ما أدري لكن أدري زحمة شوي قلنا كيف يعني زحمة قال لي يا أخي يأتيك ناس كذا كبار ناس صغار يتزاحم على الحجر يطلع عرق صراحة يعني ما أدلي كيف يعني قلنا كيف يعني ما بتحج قال إلا بحج بحج قلنا متى بتحج قال خلني أراجع جدولي وجيك يطلع الجدول ويبدأ يقلب فيه شوي جدول مرتب قال أنا عندي إجازة في شهر رمضان الجاي أسبوع أباحج يسير والله رمضان وحج ما شاء الله نور علىنا وصدق ولما جاء رمضان يروح فعلًا يلبس الأحراط يصلي مكة ويطب بعرفة بيد مزلفة يرمي الجمرات وطوف طواف الوداع يذبح الهدي ولبيك اللهم لبيك ويرجع أنا حج يقبل حج يا جماعة في رمضان ولا لا؟ أجيبه يقبل ولا لا؟ ما اسمع يقبل ولا لا؟ لأنه فعله في غير وقت الصبح. قلنا هنتفعل كيف اكتحف في رمضان؟ ما دام ما فعلت العبادة في وقتها لا تقبل منه. إذن اتفقنا الذي يفعل الحج في غير وقته لا يقبل منه. اتفقنا؟ قلت اتفقنا. طيب. إيش رأيكم في اللي يؤذن عليه الفجر الساعة أربعة؟ ولا يصلي إلا الساعة السابعة بعد ما تطلع الشمس في الساعة. أقبل صلاة الغضب. ليش كذبوا؟ قبل قليل من اللي حج في رمضان سويته على قضية لا يقبل حجه إنه ليس كويس يوم جينا عند جينا جينا عند الصلاة تغيرت العلوم تدرون يا جماعة إيش عقوبة الذي يتعمد لإفراق الصلاة عن وقتها النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه أتاني آتيان فابتعثاني فانطلقت معهما قال فأتينا على رجل مضجع ما معنى مضجع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 يذهب يأتيبه فإذا رأسه عاد كما كان التأم يعطيه مرضاً للصخرة النبي عليه الصلاة والسلام فزع قال يا جبريل ما هذا قال انطلق انطلق خبرك بعدين يعني انطلق ثم في آخر الحديث قال له جبريل وأما هذا الذي رأيته يثلق رأسه بالصخرة فهو الذي كان يؤتى القرآن فيرفضه يقول ما أبغى القرآن ما أريد أقرأ ما أريد أطبق ما فيه وينام عن الصلاة المكتوبة ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس ينام عن الظهر. ينام عن العصر حتى تغيب الشمس هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة لاحظ ما قال هذا الذي يعط ولديه هذا الذي لا يصلي هذا الذي يسرق. لا هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة بعد يلاحظ لماذا الذي يضرب الرأس لماذا لا تضرب القدمان أو البطن لذت النوم في الرأس تجد أنك إذا جئت توقظ الشاب أو الفتاة أو أي إنسان وهو نائم يقول يا أخي ما أقدر أصحى ما أستطيع استيقظ لماذا؟ يا أخي راسي ثقيل الراس الثقيل يعدب مثل هذا العذاب لذلك هذا العذاب ليس عذابه في النار هذا عذابه فترة البرزخ ما بين موته لقيم الساعة قال الله ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى عذاب الذي ينتظره في الآخرة أشد عليه قوة وأبقى عليه زمنا قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير